بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتد بداهم ومن بعد اليوم بإذن الله تعالى مع اسلام حمزة رضي الله عنه بعد أن اشتد أذى المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين يسأل الله لهم أو الله عنه بإسلام رجل ما كانوا يظنون أنه يسلم في هذا الوقت وهذا من رحمة الله تعالى به وهو حمزة رضي الله عنه يقول المصنف هنا كان بعض إيذائهم هذا بعض إيذائهم المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم نحن تكلمنا عن المستهزئين وكيف كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابة بعد ذلك يقفون حجاساً أمام باب النبي يعني الصحابة يتبادلون يقفون حراسة أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونه من هؤلاء المستهزئين إلى أن نزل قول الله تعالى إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا الكرآن معه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا يقفون للحراسة قال اذهبوا فإن الله قد كفاني يعني هؤلاء المسازئون لن يقتلون هم كانوا يخافون من قتل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على الله تعالى أن الله حفظه منهم وأنهم لا يقتلونه وأنه سيكفيه منهم مما فعله هؤلاء المشركون مما فعله أبو جهل خاصة لأنه كان هو السبب المباشر لإسلام حمزة رضي الله عنه أسلم حمزة وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة هو من سن النبي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا وكان شابا فتيا قويا شجاعا مجاهدا كان فيه صفات كانت فيه بعض الصفات التي يعني تؤهله للمكانة والسيادة ولكنه ما كان مشتغلا بمسألة الدين الجديد وما أمر هذا وماذا يقولون لم يكن مشغولا بهذا كان يعيش حياته وفي يوم من الأيام وبينما هو يعود من رحلة الصيد كان قد خرج للصيد بينما هو عائد من رحلة الصيد قابلته جالية لعبد الله بن جرعان وقالت له لم ترع ما فعل أجو جال بابن أخيه لقد فعل كذا وكذا وسبه وقال له كذا وكذا فغضب حمزته على ابن أخيه غضبا شديدا ثم قدر الله تعالى إسلامه كما سنرى يقول المصنف كان بعض إيذائهم هذا زببا لإسلام عمه حمزة بن عبد المطلب فقد أدركته الحمية عندما عيرته بعض الجوالي بإيذائه أبي جهل لابن أخيه. الحمية ماذا؟ الحمية هي العصبية هي القومية هي الوطنية فيما؟ والنظاهر والله أعلم أن ليس أن الحميات كانت جزءا من الموضوع، لأنه كان بنو عبد المطلب لهم حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبلت بنو عبد المطلب وبنو هاشم أن يدخل شعب أبي طالب، لا يبيع لهم قريش ولا تشتري منهم، لا تزوجهم ولا تتزوج منهم، ومع ذلك لم يسلموا قبل أن يدخلوا في هذا ولا يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تضيق عليهم الحياة ولا يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم حمية عصبية قومية هذا ابننا هذا من, من قومنا ولم يسلموا فكون حمزة رضي الله عنه أسلم حمية هذا فيه شيء لأن حمزة رضي الله عنه كان كبيرا لم يكن طفلا صغيرا لم يكن شابا مندفعا بل هو فوق الأربعين فلا لا شك أنه كان في قلبه شيء من هذا الدين ثم جاءت هذه القصة وهذه القصة فهذا مما شجعه وزيده عيرته بعض الجوالي عيرته بمعنى بمعنى عابته ممكن نستطيع أن نقول عابته قللت منه تعرف عندما نقول لشخص يعني مشهور أو غني أو كذا نقول كان أبوك خادما يعمل في هذا المكان أو كان ابنك في السجن وكذا وكذا بما يشعر عندما تقول له هذا أمام الناس فهذه تقول له أنت يعني تمشي بكبر تمشي سعيدا وقد فعل أبو جهل بابن أخيك كذا وكذا فعينته عابته بعض الجوائل بإذاية بجهل لابن أخيه فتوجه إلى ذلك الشقي فعند ذلك غضب حمزة وذهب إلى هذا الخبيث هذا الشقي الشقي عكس السعيد ذهب إلى ذلك الشقي وغضبه، يعني أظهر الغضب عليه وكلمه بشدة وغضب وسببه غاضبه وسبه، وقال له كيف تسب محمدا وأنا على دينه من هذا لا الشقي هو أبو جهل حمزه يعود من رحلة صيد يحمل قوسه ويركب فرسه ثم نزل فإذا بمرأة من العبيد تقول له لم تر ما فعل أبو جهل بابن أخيك لقد سبه وقال له كذا وكذا وقد ضربه فعل كذا وكذا فغضب من غضب حمزة وذهب مباشرة إلى أبي جهل ووصل إليه وهو في مجلس من القوم ووقف عليه يسبه أنت الذي قلت لابن أخي كذا وكذا ووقف يسبه ويتكلم كلاما شديدا وفي رواية أيضا أنه أخذ قوسه وضرب رأسه ضرب رأس بجان قال تسبه وأنا على دينه فهمنا يعني أنت تسبه وأنا معه وأنا موافق على دينه وغضب الناس من هذا الكلام ولكن أبا جهل سكنهم لأنه يعلم أن الأمر سيزداد فسكنهم أبا جهل وقال فإنني آذيت ابن أخيه إذا شديدا يعني هذا الجواب منه جواب له سبب أنا قد فعلت شيئا عظيما وهذا يعني طبيعي أن يغضب هكذا فإن فإذا نحن غضبنا عليه وضربناه سيأتي بنو عبد المطلب وسيغضبون وسيزداد الأمر يكفي إلى هنا فهمنا؟ أبو جاهل أيضا كان له حكمة لم يكن مشهورا بأبي هذا هذه شراته في الإسلام أما بين المشركين كان مشهورا بأبي الحكم النبي سماه أبو جاهل لأن الأمر واضح وأنت مشهور بأبي الحكمة أين الحكمة وقد ظهر الدين أمامك لما لم تسلم فهو مشهور بينهم بأبي الحكم وله حكمة وله عقل وله ذكاء وكانوا يذهبون إليه في الشدائد ويسألونه فهمنا؟ فمن ذكائه أيضا أنه لما اشتد الأمر هكذا هو سكن الناس وهدأهم وإلا كان الأمر يزداد فهنا قال حمزة رضي الله عنه كيف تسبه وأنا على دينه فهمنا؟ فأسلم رضي الله عنه ثم أنار الله بصيرته بنور اليقين نور الله قلبه بنور الإيمان واليقين حتى صار من أحسن الناس إسلاما ومن أشدهم نعم البصيرة هي رؤية القلب هي البصر يكون بالعين والبصيرة بالقلب حتى صار من أحسن الناس إسلاما ومن أشدهم غيرة على المسلمين كان يظهر على الاسلام والمسلمين ومن اقواهم شكيمه شكيمه يعني شده على اعداء الدين حتى سمي اسد الله حتى سمي حمزه اسد الله شده قوه اقواهم شكيمه على العدو وكما اوذي الرسول صلى الله عليه وسلم اوذي اصحابه باتباعه له خصوصا من, له من ليس له عشيرة تحميه طبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو من قريش من إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي فما بالك بصغار الصحابة وضعفائهم الذين ليست لهم عشيرة ليست لهم قوة ما بالك بالعبيد المساكين الذين ليس لهم أهل وليست لهم أسرة فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه أيضا خاصة خاصة من ليس له عشيرة تحميد يعني الذي له أسرة يؤذى من أسرته من قومه عثمان بن عفان أوذي من من أوذي من عمه فإن هؤلاء يؤذون من قومهم ولكن لا يؤذون من الخارج لماذا؟ لأن الأشخاص الآخرين يعلمون هو من قوم فلان ابن فلان ولا نريد أن نستعذيهم أما المساكين من الضعفاء من العبيد من الذين ليست لهم معصبية محمية فكان يؤذيهم أي أحد فإن أي أحد يقابله يؤذيه يسبه يضره ومع ذلك صبروا في سبيل الله خصوصا من ليس له عشيرة تحميل وترد كيد عدوه فردوا عنه الكيد والمكر من عدوه وكل هذا الأذى كان حلوا في أعينهم ومع ذلك كل هذا الأذى كل هذا الضرر كان حلوا كان لذيذا كان جيدا في عيونهم في عيون هؤلاء المسلمين ما دام فيه رضا الله سبحانه ما دام أن الله سبحانه يكون راضيا عنهم فإنهم كانوا يصبرون فلم يفتنوا عن دينهم لم تحدث لهم فتنة عن الدين بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على أيديهم لم يفتنوا رضوان الله جدوان الله عليهم بل صبروا حتى نصر الله تعالى دينه على أيدي هؤلاء المؤمنين الصادقين وصاروا ملوك الأرض بعد أن كانوا مستضعفين فيها الله سبحانه قال في مثل هؤلاء ليس فقط الآية لم تنزل في هؤلاء خاصة ولكن عموما قال الله سبحانه ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض نمن عليهم المنة هي الفضل هي الإكرام منة الله عليهم قال الله نريد أن من على الذين استضعفوا على الضعفاء الذين كانوا مساكين كانوا مستضعفين في الأرض ونجعلهم أئمة الله تعالى بفضله ومنته يحول هؤلاء الذين كانوا مصدعفين فيجعلهم ماذا يجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نجعلهم أئمة في الأرض ونجعلهم الوارثين هم الذين يرثون الأرض بعدها هؤلاء الخافلين. وقد حقق الله سبحانه ما أراد الله سبحانه حقق ذلك ومن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أوذوا في الله بلال بن رباح رضي الله عنه كان مملوكا لأمية بن خلف الجمحي الكرشي بلال بن رباح رضي الله عنه لم يكن مملوكا لأمية كان مملوكا لأحد أصدقاء أمية كان مملوكا لصديق من أصدقاء أمية مات هذا الصديق وأوصى بأولاده لأمية يا أمية اهتم باولادي من بعدي أنت مسؤول عنهم وخذ مالي وخذ عبيدي وخذ كذا وأنفق بهم على أولادي فهمنا؟ فكان بلال رضي الله عنه من العبيد الذين كانوا لهذا الصديق والآن هو في مسؤولية من في مسؤولية أمية ابن خلف الجمحي القرشي فكان أمية يعذب بلال عذابا شديدا لأنه أسلم فكان يجعل في عنقه حبلا يربط حبلا في عنق بلال ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به ويعطيه إلى الأولاد كان يأخذ بلالا يعذبه عذابا شديدا في الصحراء يضربه ويضعه على, على الأرض في شدة الصحراء ويضع على صدره حجرا فقيلا لا يستطيع أن يتنفس كان يلبسه ضروع الحديد يخلع ثيابه ويلبسه الدرع من الحديد ملابس الحن من الحديد ثم يضعه في تحت الحرارة الشمس المحرقة وهذا الحديد يسخن عليه فيسيل جسمه تحت هذا العذاب ومع ذلك كان يصبر كان يربطه بحبل من رقبته ويعطيه إلى المجانين والأطفال يجرونه ويمشون به في شوالع مكة بلال رضي الله عنه يقول أحد أحد ولم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله يعني لم يشتغل بهذا العذاب الشديد الذي كان يعذبه لم يشتغل عن التوحيد بل كان دائما يذكر الله وكان دائما يوحده وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في وقت الظهر في الرمضاء والرمضاء هي الصحراء الشديدة شديده الحرارة يخرج به في الرمضاء وهي الرمل الشديد الحرارة لو نا رمضان نأخوذ من هذا شهر رمضان مأخوذ من هذه الكالي الرمل الشديد الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت من شدة الحرارة لو وضعت قطعة من اللحم فإنها تطبخ في مكانها من شدة سخونة هذه الصحراء لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت على هذا الرمل على هذه الأرض ثم يؤمر بالصخرة العظيمة في الحجر الكبير، فتوضع على صدره، توضع على صدر من، على صدر بلال رضي الله عنه، ثم لا تزال هكذا، يقول له أمية، ستبقى هكذا، لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد الله والعزة، ستبقى هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعود إلى آلهتنا فتعبد الله والعزة فيقول بلال رضي الله عنه أحد أحد ويوحد الله أيضا حتى مر به أبو بكر يوما فقال يا أمية أما تتق الله في هذا المسكين حتى متى تعذبه يا أمية أنت تعذب هذا المسكين ليلا ونهارا لا تتقف الله فيه حتى متى تفعل هذا إلى متى تفعل هذا حتى متى تعذبه فقال له اميه أنت السبب يا أبا بكر أنت أفسدته فأمكذه مما ترى أليس أنت السبب أليس صاحبك محمد هو السبب أنتم السبب في ذلك فإذا كنتم تشعرون برحمة عليه فانقذوه أخرجوه من هذا طيب فقال أبو بكر نعم أفعل ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه منه وعتقه فهمنا اشتراه أبو بكر من أومية واعتقه في الروايات أنه طلب, طلب شراءه من اميه فزاد اميه في السعر فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه بعشرة اواقم من الذهب عشرة اواقم من الذهب اشترى بها بلاده فضحك أمية بعد باعه، وقال لو أبيت أن تشتريه إلا بأقية لبيعته يعني لو أنك قلت لا هذا كثير ثم نقصت ونقصت حتى وصلت إلى أوقية واحدة لبيعته لك فقال, فقال له أبو بكر رضي الله عنه ولو أبيت أن تبيعه إلا بمئة لاشتريك لو أنك طلبت مئة كنت سأدفعه أيضا ثم أعتقه رضي الله عنه وفي هذا كان, أبو كان عمر رضي الله عنه كلما ذكر أمامه بلاله كان يقول أبو بكر سيدنا وهو أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يقصد بلالا رضي الله عنه فأنزل الله تعالى فيه وفي أمية قوله سبحانه فأنذرتكم يعني خوفتكم نارا تلظى تلظى يعني تشتعل تلتهب نارا حاره تشتعل لا يصلها إلا الاشقى هذه النار لا يدخلها إلا المهان الذليل المعذب الاشقى الذي كتب الله عليه الشقاء وهو أمية بن خلف الذي كذب وتولى كذب بأيات الله تعالى كذب بالتوحيد وتولى أعرض عنه وسيجنبها الأكبر وفي الجهة الأخرى هذا الأشقى سيدخل جهنم وماذا عن, عن مقابله ماذا عن الرجل التقي الصالح وهو أبو بكر رضي الله عنه قال الله سيجنبها سيتجنب النار ويبتعد عنها الرجل الأتقى الأتقى هو الصديق رضي الله عنه الذي يؤتي ماله يتزكى هو يعطي ماله يتطهر به يطهر نفسه به من الأثام من المعاصي يطهر نفسه به عند الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى وهو لا يفعل هذا لفضل عليه يعني لم يكن بلال قد فعل لأبي بكر شيئا من قبل حتى إن أبا بكر يكافئه اليوم لم يفعل أبو بكر هذا لأجل نعمة يجازي بها بلال يعني بلال ساعده في يوم كذا وكذا فأنا أرد له المساعدة اليوم لم يصن كذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى ليس لأحد عنده فضل فهو يجازيه عليه إذا لماذا يفعل هذا؟ يفعله خالصا لوجه الله إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا ولسوف يرضى الله سبحانه سوف يرضيه بهذه الأعمال الصالحة تشتعل أصله تتلظى بتأين وحذفت واحدة ولا سوف يرضى يعني لسوف يرضى بما يعطيه الله سبحانه في الأخرى جزاء اعماله سيرضى بما أعطاه الله تعالى يوم القيامة وقد نبه الله جل ذكره على أن بدل الصديق ماله في شراء بلال وعدكه لم يكن إلا ابتغاء وجه ربه الله سبحانه أصبر أن فعل أبي بكر هذا لم يكن إلا في سبيل الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني لم يفعل هذا إلا في سبيل الله فقط ويكفي ويكفي يكفي هذه شهادة تكفي هذه الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه أن الإنسان يعمل العمل ولا يدري قبل العمل أو لم يقبل ولا يدري هل كان هذا العمل خالصا لله أو دخل فيه شيء من حب النفس أو من حب الرياء أو من عنا لا يدري هذا أما أبو بكر فقد فعل هذا وقد شهد الله له سبحانه في القرآن أنه فعل هذا مخلصا في سبيل الله وحده وكفى بهذا شرفا وفضلا للصديق رضي الله عنه وأرضاه يكفيه شرفا وفضلا أن الله شهد له هذه الشهادة العظيمة وقد اعتق رضي الله عنه غير بلال يعني هو لم يعطق بلالا وحده بل اعتق كثيرا من الصحابة الذين كانوا في العبودية أعطق رضي الله عنه غير بلاله جماعة من الألقاء أسلموا فعذبهم مواليهم فكان الصديق رضي الله عنه يشتريهم وكان يعتقهم ومنهم حمامة أم بلال وعامل بن فهيرة عامل بن فهيرة رضي الله عنه كان يعذبه حتى لا يدري ما يقول يعني يضربونه ويعذبونه حتى يتكلم لا يدري ماذا يقول تعرف الإنسان إذا إذا صرع إذا أغمي عليه عندما يغم عليه يتكلم وهو في, في الإغماء. لا تعذبوني لا تضربوني تفهمني وهو لا يشعر ماذا يقول هذا من شدة العذاب كان يتكلم لا يدري ماذا يقول رضي الله عنه وأبو فكيها رضي الله عنه كان عبدا لصفوان بن أمية بن خلف ومنهم امرأة تسمى زنيره عذبت في الله حتى عميت عذبت وعذبت حتى ذهب بصلها حتى عميت فلم يزدها ذلك إلا إيمانا وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم يعني كان أبو جهل يقول ألا تتعجبون لهؤلاء نعذبهم عذابا شديدا ومع ذلك لا يرتدون عن دينهم ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم لو كان ما اتى به محمد لو كان ما أت به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقون إليه كان أبو جهل يستدل بهؤلاء الضعفاء على صحة موقفه يقول أبو جهل لو أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه دين صحيح لو أن هذا الدين هو دين من عند الله حقا ما سبقنا هؤلاء العبيد إليه لو كان صحيحا لكنا نحن السابقين ولكن لما أسلم هؤلاء العبيد دل على أن هذا الدين ليس بصحيح في مذهبه أفتسبقنا زنيغه إلى رشد؟ أتظمون أن هذه المرأة من العبيد تسبقنا إلى شيء من الرشد من الهدى فأنزل الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افق قديم كانوا يقولون هذا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا اليه ولما لم يهتدوا بهذا اذ لم يهتدوا به كانوا يقولون هذا افق يعني كذب قديم هذا كذب قديم اسمه منار من العبيد وممن اعتق ابو بكر رضي الله عنه بعد شرائه ام عنيس اعتق ايضا امراه تسمى بام عنيس كانت امه لبني زهره وكان يعذبها الاسود بن عبد يغوث فهمنا طيب هذا قسم ممن اعتقهم ابو بكر رضي الله عنه وأشهرهم بلال ممن عذب في سبيل الله أيضا تكلمنا عن بلال ممن عذب أيضا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأخوه وأبوه ياسر وأمه أمه سمية كانوا يعذبون بالنار جميعا أسرة واحدة هو وأخوه وأبوه وأمه يعذبون في مكان واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ولا يستطيع أن يفعل شيئا لا يملك لهم شيئا فيقول لهم صبرا آل ياسر اصبروا صبرا فإن موعدكم الجنة اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت يعني اللهم اغفر لهم وأنا أعلم أنك يا ربنا تغفر لهم أنك تغفر لهم حسن فعلهم لاجل حسن فعلهم هذا قد فعلت يعني قد اجبت الدعاء يقال هذا دلالة على أن الله قبل الدعاء منه فهمنا وأما أبو عمار أبو عمار بن ياسر فقد مات تحت العذاب وكذلك أمه أمه سمية ماتت تحت العذاب رحمهما الله تعالى طيب هذا أم عمار كانت أول شهيدة في الإسلام سمية كانت أول امراه قتلت في الإسلام فمات تحت العذاب رحمهما الله تعالى وأما هو يعني عمار فتقل عليه العذاب ازداد عليه العذاب حتى قال بلسانه كلمة الكفر حتى كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بلسانه قالوا لا نطلقه حتى تسب محمد صلى الله عليه وسلم وحتى تنطق بكلمة الفو وعذب عذابا شديدا كان أبو جهل يجعل له دروعا من الحديد في يوم الصيف يعني في اليوم في فصل الصيف في شدة الحراره ويلبسه إياها فقال المسلمون كفر عمار المسلمون قالوا إن عمار قد ارتد إنه قد كفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمار مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه مليء مملوء مملوء بالإيمان عمار مليء إيمانا من فرقه يعني من وسط رأسه الفرق هو مكان الفرق الشعر في الرأس إلى ماذا؟ إلى قدمه يعني هو مملوء إيمانا من رأسه إلى قدمه وأنزل الله تعالى في شأنه استثناء من حكم مستد أنزل الله تعالى في شأن عمار ومثله من المستضعفين في كل زمان أنزل الله سبحانه استثناء من الحكم فقال الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم هذا هو جواب الشرق فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد ايمانه كفر بالله بعد أن كان مؤمنًا ثم هذا, هذا الذي كفر ما حكمه حكمه عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الكافر عليه غضب من الله وله عذاب عظيم يوم القيامة ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء الكفار قال إلا من أكره إلا من أكره يعني إلا من عذب عذابا شديدا حتى نطق بكلمة الكفر مكره هو لا يريد ولكنهم ألزموه حتى قالها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيقولها بلسانه ولكن قلبه لا يقر هذا ولا يؤمن به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن الذي له العذاب الشديد هو من شرح بالكفر صدرا من اطمأن إلى الكفر ومن فرح به ومن عاد إليه معتقدا مريدا فهذا هو الذي عليه الغضب من الله ولهم عذاب عظيم وممن أوذي في الله أيضا خباب بن الأرد رضي الله عنه صبي في الجاهلية يعني وهو صغير. أخذ من قومه سرق من قومه فصار سبيا ثم بيعا على الأولاد في العبيد وهو صغير يعني لم يكن خباب عبدا اصلا ولكن سبيا يعني أخذ سبيا أخذ في قتال فسرق وهو صغير ثم بيع عبدا فاشترته أم أنمار امرأة من الكفار اسمها أم أنمار اشترته وأرسلته إلى حداد يتعلم عنده هذا العمل مهنة الحداد وهو صغير فتعلم خباب كيف يكون حدادا يعني تعلم هذا العمل وكان يعمل ماذا حدادا ولما كبر سنه اشتلت له أم أنمال تكان واشترت أدوات الحديد وكان يعمل لها كان يعمل في هذا الدكان حدادا ويجمع المال لها تجاره بزنس فعلته هو المعنى الذي يعمل في الحديد يعمل يصنع السيوف يصنع الدروع يصنع الأشياء الحديد فكان يعمل حدادا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يالفه قبل النبوه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه قبل النبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوه احيانا يمر على دكانه يسلم عليه يشتري منه شيئا قبل النبوة فلما جاء صار النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث نبيا فهمنا أسلم خباب جضي الله عنه فكانت مولاته كانت أم أنمار تعذبه بالنار أم أنمار هو حداد كانت سيدته تعذبه فكانوا يجبطونه وفي دكان الحديد يسخنون الحديد ويضعونه في وسط رأسه يسخنونه ويضعونه على ظهره فإنه يسخنون الحديد ويحرقونه به خباب اسمه فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحماه محمى ومحما بالتسكين يعني المسخنة الساخنة جدا فتجعلها على ظهره ليكفر كانوا يضعون هذا الحديد الحاج على ضغطه لكي يقفل فلا يزيده ذلك إلا إيمانا. لا يزيده ذلك إلا إيمانا. وجاء خباب مجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مجددا في ظل الكعبة. ذهب خباب يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع. البث هو ثوب يضعه فوق الثياب خلع النبي صلى الله عليه وسلم وزيge وجمعه بعضه على بعض وجعله وسادة فان خلع النبي وزيge وطواه جعله وسادة ونام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الكعبة فمل عليه خباب ذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا لماذا لا تدعو لنا الله أن يخفف عنا ما نحن فيه فقعد النبي صلى الله عليه وسلم واحمد لوجهه. قام النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما اعتدل النبي واحمد وجهه وقال يا صفات إنه كان من قبلكم إن أنتم الآن تشكون نعم هذا عذاب شديد نحن نعرف ولكن اسمع إلى العذاب إنه كان من قبلكم يعني من المؤمنين السابقين في الأزمنة السابقة لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب طيب أنتم الآن تعذبون بالنار يسخن الحديد ثم يوضع عليكم انظر إلى صورة من العذاب قديما كانوا يوضعون في مكان. يربط على الحائط على مكان ويؤتى بالمشط من الحديد المشط الذي يصفف به الشعر فيوضع على جسمه ويشد عليه يمشطونه بأمشاط من الحديد طيب مثل المشط تعرف المشط يصفف به الشعر ما اسمه هذا طيب كان يؤتى بالمشط من الحديد ويضعونه على جسم المؤمن ويشدونه عليه فيقطع لحمه حتى يصل الى العظم لا يمشط احدهم بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ويوضع المنشار على فخذ رقص احدهم ليس فقط هذا بل كان يؤخذ المنشار المنشار هذا الذي يقطع به الخشب يقطعون الخشب كيف يقطعون الخشب فلن ليس بالسكين ما اسم هذا الذي ذو الأسنان؟ كانوا يأخذ المنشار فيوضع على رأس المسلم في وسط رأسه، ثم ينشر حتى يشق إلى ما بين قدميه، فيقسم قسمين. يوضع المنشار على فرق رأس أحدهم، فرق الرأس يعني وسطه، على فرقه يعني على وسط رأسه، فيشق. ما يصرفه ذلك عندنا؟ ومع ذلك ما كانوا ولا وليظهرن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الله سيظهر هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه سيطم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء في اليمن إلى حضر موت وهي في اليمن أيضا يمشي الراكب من بلد إلى بلد من مدينة إلى مدينة لا يخاف إلا الله ولا يخاف إلا من الذئب على الغلم الخوف الطبيعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في هذه الحالة الشديدة التي لا يتصور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مقبلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو في وقت صعب حتى إنه لو, لو سألت رجلا عاقلا في مثل هذه الحالة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل تظن خيرا سيأتي يقول لا أظن يعني من الصورة الواضحة لا يظن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بربه سبحانه اللهم أن ذلك وحي يوحى إليه يعني لو سألت رجلا عاقلا في ذلك الوقت أتظن الخير يأتي أي رجل يقول لا فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا هكذا لأنه يوحى إليه ثم أنزل الله سبحانه تثبيتا للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بداية سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هل حسب الناس هل ظن الناس أن يتركوا هكذا كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم موحد من أهل الجنة لا ليس الأمر هكذا لابد من اختبار وامتحان لا لابد من فتنة لكي ننظر من المؤمن الصادق الذي أخلص في إيمانه ومن الكاذب قال الله أحسب الناس أن يتركوا هل ظنوا أنهم يتركون أن يقولوا آمنا يعني لأنهم يقولون آمنا وهم لا يفتنون هل ظنوا أنهم يتركون هكذا بدون أن يفتنوا ولقد فتن الذين من قبلهم الله لم يفتن المؤمنين فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا امتحان وابتلاء هو سنة الله في الخلق. فتن الله الذين من قبلهم ايضا امتحنهم واختبرهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالله سبحانه يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين وممن اوذي في الله ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابو بكر ايضا من المسلمين الذين تعرضوا للاذى في سبيل الله ولما اشتد عليه الاذى <تصفيق> أبو بكر هو سيد من سادات القوم وله تجارة وله مودة وله أصدقاء يحبونه وله أسرى وفينه ومع ذلك أوذي أبو بكر رضي الله عنه ولما اشتد عليه الأذى أجمع أمره على الهجرة من مكة إلى جهة الحبشة طيب لما اشتد العذاب عليه نوى أبو بكر أن يهاجم أن يذهب إلى جهة الحبشة وفعلا جهز أبو بكر الأمر وخرج فعلا ترك المكة وخرج منها فخرج حتى أتى برك الغمامات برك الغمامات اسم مكان فهمها اسم مكان بين مكة وطريق البحر يقولون خمسة ليال تقريبا خمسة أيام بعد مكة فخرج حتى أتى برك الغمامات فلقيه ابن الدغنة فهمنا زيد ابن الدغنة قابله وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القادرة هو سيد لقبيلة عظيمة سيأتينا ذكرها أيضا بعد ذلك <تصفيق> اسمها قبيلة القادرة فقال له وهو يعرفه إلى أين يا أبا بكر أين تذهب يا أبا بكر قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض، أسيح فيها يعني أتجول فيها، تعرف السائح، تعرف السياحة، أنا أتجول في الأرض، أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض، يعبدو ربي. فقال ابن الدغنا: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، يا أبا بكر كيف هذا؟ أنت سيد في القوم كيف تخرج؟ مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعدوم. إذا كان رجل معدوما يعني فقيرا أنت تساعد الفقير المعدوم الذي لا يملك شيئا أنت تعطيه وتصل الرحم وتحمل الكل الكل هو الضعيف وتقري الضيف أنت تكرم الضيوف وتعين على نوائب الحق ونلاحظ أن هذه الكلمات قالتها خديجه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها أبو بكر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ابن الدرجنة يقولها لأبي بكر وهذا دليل على أن كل إنسان يكون بحسب صاحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق وهذا صاحبه الصديق رضي الله عنه كذلك فالإنسان على حسب صاحبه المعدوم هو الفقير الذي ليس عنده شيء فقال له فأنا لك جار أنا لك جار الجوار أسلوب في العرب كان معروفا أنه إذا كان الشخص يخشى دخول المدينة أو دخول هذا المكان فإنه يذهب إلى أحد كبارها يقول أريد أن أدخل في جوارك يعني في مسؤوليتك في حمايتك فيقول هذا الرجل ينادي في الناس أي الناس إن فلانا في جوالي هو في حمايتي في مسؤوليتي فلا يتعرض له أحد لا أحد يؤذيه فإن آذاه أحد فهو الذي يقف له وهو الذي يقاتل من أجله هذا في حمايتي هو في مسؤوليتي فلا أحد يتعرض له فكانت العرب تحسب حسابا لمثل هذا يقولون فلان هو في جوار فلان في مسؤوليته فلا يؤذونه لأنه في حمايته فقال له ابن الضغن لا بل ارجع يا أبا لا تخرج وأنا لك جار أنا المسؤول ارجع وأنا المسؤول فلجع قال فرجع واعبد ربك ببلدك فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارتحل معه ارتحل ابن الدغنة معه وطاف في أشراف قريش طبعا كنا هذا مكان ليس في ماذا ليس في مكة هو خارج هو خارج مكة هذا المكان بعيد عن مكة بخمس ليال تقريبا فذهب ابن الدغنة مع أبي بكر هنا و وصل إلى سادة قريش وبدأ يطوف عليهم يذهب إليهم شيئا فشيئا وقال لهم أبو بكر لا يخرج مثله أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويأكل الضيفة ويعين على نوائب الحق فن أنا له جار هو في جواري فلم تكذب قريش بجوار ابن دغنة يعني وافقت كريش نوافقت بمسؤولية ابن الدغنة قال طيب إذا هو يبقى ولكن أنت المسؤول قال نعم في مسؤوليتي فقالوا له نوافق ولكن مر أبا بكر فليعبد ربه في داره إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب عليه أن يصلي أن يعبد ربه في داخل بيته فليصلي فيها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن, لا يستعلن يعني لا يظهر ذلك في العلم لا يجعل ذلك ظاهرا هو يريد أن يصلي فيصلي ولكن في بيته يصلي مستطرا ولا يعلن ذلك لأن هذا يؤذينا ويضرنا فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الضغنة لأبي بكر يا, يا أبي بكر إنني قد أخذت الجوار من أهل مكة بشرط أن تعبد ربك في بيتك لا نريدك أن تعبد الله خارج البيت لكي لا تفسنا نساءهم وأولادهم كما يقولون فقبل أبو بكر رضي الله عنه بذلك فهمنا فبدأ أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته يعني لا يعلن الصلاة هو يصلي داخل بيته فهمنا ولا يقرع في غير داره ثم بدى لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره ثم ظهرت فكرة لأبي بكر لماذا لا يبني غرفة لصلاة أمام بيته وهذا أيضا في حدود البيت البيوت قديما ليست شققا كما هو الحال اليوم البيت بيت وأمامه مكان واسع فظهر فكر أبي بكر أن يبني مسجدا مصلا بجانب بيته فابتنى مسجدا صغيرا بفناء داره الفناء هو المكان الواسع أمام الدار بنى هذا المسجد وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن طيب وأبو بكر رضي الله عنه كان رقيق القلب إذا قرأ رفع صوته وبكى فكانت نساء المشركين تنقذف عليه تنقذف يعني تلتمي عليه والمعنى كانت كان إذا صلى في الليل وبكى وارتفع صوته كانت نساء المشركين ترتفع فوق البيوت تنظر من هذا الذي يبكي هذا البكاء الشديد في الليل كأن انقذف بمعنى تتوجه عليه لا تنظر إليه من أداء على يشاهدنه تشرف عليه أيضا النساء والأبناء وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان رضي الله عنه رجلا بكاء يعني كان كثير البكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن هذا كان لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك هذا أفزع أشراف قريش أفزعهم يعني خوفهم هذا الأمر أقلقهم خوفهم إنه يقرأ ويبكي والنساء والأولاد يجتمعون لمشاهدته فأرسلوا إلى ابن الدغنة أرسلوا رسالة إلى ابن الدغنة تعال إلينا نريد أن نكلمك فجاءهم ابن الدغنة أقبل عليهم قدم عليهم فقالوا له إن كنا قد أجلنا أبا بكر بجوالك نحن سكتنا عن ابي بكر وحفظناه لأجل جوالك صحيح نعم قال قالوا ولكن اشترطنا شرطا أن يعبد ربه في ذلك نحن نحن نفعل هذا ولا نؤذيه بشرط أن يعبد الله في بيته لا يعبد الله خارج البيت فقط جاوز ذلك هو زاد عن ذلك ماذا فعل؟ قالوا له ابتنى مسجدا هو بنى مسجدا في فناء الدار فاعلن بالصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا نحن نخاف أن يكون في هذا ماذا؟ فتنة لنسائنا ولأولادنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه بفناء داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسلو أن يرد إليك ذمتي يعني يا ابن الدغن إذا أراد أبو بكر أن يصلي في فناء البيت في المسجد الجديد الذي بناه لا بأس ولكن لا يرفع صوته. مشكلتنا في رفع صوته. لا يستعلم، لا يعلن ذلك. فليصلي مستترًا في في في مسجده الذي بناه لا بأس. إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه بفناء داره يعني في هذا المكان الجديد الواسع لا بأس. وإن أبا إلا أن يستعلن ذلك فسل أن يرد إليك ذمتك وهذا أيضا كان من أسلوبهم إذا أعطى أحد لأحد الجوار أنت في مسؤوليتي وأنا مسؤول عنك لا يجوز له من باب الأدب والخلق لا يجوز بعد ذلك أن يقول له لست في مسؤوليتي أخرج منها ولست مسؤولا عنك لا يجوز له ذلك بل يجب أن الآخر هو الذي يفعل هو الذي يقول يا فلان رددت عليك جوالك لا أريد أن أكون في مسؤوليتك وليس من الأدب أن معطي المسؤولية هو الذي يسحبها فلهذا من سأل يسأله سله أطلب منه فسأله ذلك سله أن يرد عليك جوالك أن يرد إليك بمتك يعني مسؤوليتك فإنها فإن قد كرينا أن نخفلك ولسنا مكرين لأبي بكر الاستعلان يعني نحن نخاف أن نفقدك عهدك أنت عاهدته نخفرك يعني لا نريد أن نكسر عهدك أنت عاهدته ونحن نعرف هذا ولا نريد أن نكسر عهدك معه ولكننا أيضا لا نصفر على إعلانه هذا الإعلان لا نصفر أنه يرفع صوته بالصلاة والدعاء أمام نسائنا وأولادنا فأتى ابن الضهنة بكر فقال له يا أبا بكر لقد علمت الذي عاقدت لك عليه أن تعلم القصة وأنت تعلم الشيء الذي عاهدت بسببه وعطيتك الجوال به فإن نحن اتفقنا فإما أن تقتصر على ذلك إما أن تكتفي بهذا الذي اتفقنا عليه أن تعبد الله في بيتك وأن لا تستعلن لا ترفع الصوت إما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي وإما أن تعيد إلي عهدي ولست مسؤولا عنك فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له أنا لا أريد أن تسمع العرب في يوم من الأيام أنني عاهدت رجلا وأعطيته الجوار ولكن العرب نقضوا عهدي أخفرت يعني نقض عهدي لا أريد هذا فقال أبو فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك أنا لا أريد هذا الجوار وأجضى بجوار الله وأجضى أن أكون في مسؤولية الله سبحانه وفي حفظه ورعايته وكان ذلك سببا لإيصال أذى عظيم إلى أبي بكر يعني كان هذا الفعل سببا في وصول الأذى إلى أبي بكر رضي الله عنه كان الناس يقفون عنه احتراما لابن الدغنة. فلما رد عليه أبو بكر جواره بدأ ناس كثيرون يصلون إلى أبي بكر رضي الله عنه بالأذى وبالجملة خلاصة الكلام لأن الأمر في هذا طويل والمسلمون المعذبون كثيرون بالجملة لم يخل أحد من المسلمين من أذية لحقته لم يوجد واحد من المسلمين أسلم ولم يصبه أذى في ذلك الزمان ولكن كل ذلك ضاعه سودان ضاع سودان يعني ذهب بلا, بلا قيمة تلقاء ثباتهم وعظيم إيمانهم يعني كل هذه الآلام كل هذه الأحزام قد ذهبت بلا فائدة عندما نصرهم الله سبحانه وأمام ثباتهم وعظيم إيمانهم فإنهم لم يسلموا لغرض دنيوي هم ما أسلموا لشيء من الدنيا يرجون حصوله ما أسلموا لشيء من الدنيا يريدون أن يحصل فيسهل الجاعهم ولكن وفقهم الله لإدراك حقيقة الإيمان الله وفقهم لكي يدركوا حقيقة الإيمان فرأوا كل شيء دونه سهلا هؤلاء المؤمنون عذبوا ولكنهم علموا أن جزاء هذا العذاب فضل كبير عند الله ومغفرة ورحمة هم لم يسلموا ليحصلوا على شيء من الدنيا بل أسلموا ليكون لهم يوم القيامة ووفقهم الله تعالى لفهم هذا المعنى ووفقهم الله لمعرفة حقيقة الإيمان فراوا كل شيء دونه سهلا لما آمنوا وجدوا كل العذاب وكل الإهانة وكل الإساءة وكل شيء من التضيير وجدوه في سبيل الله سهلا ميسورا مقبولا. فيما طيب. هذا اخر ما راد أولي رحمه الله تعالى في الكلام عن حال المسلمين الأولين وما لاقوا من العذاب والأذى في بداية الدعوة تعبت كريش من هذا تعبت يعني هم الذين يعذبون ومع ذلك تعبت كريش من العذاب فبدأت تنتقل إلى مستوى آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود فينا فمع العذاب بدأ تنتقل إلى مستوى جديد قالوا نناقش النبي صلى الله عليه وسلم نساومه نساومه يعني نقول ما لأيك طيب نعطيك كذا خذ من المال كذا نجعل لك كذا نزوجك كذا يعني نعطيك شيئا وتكف عنا وتسكت بدأوا يفكرون في شيء جديد غير التعذيب والإذاء نقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونتكلم عن مساومة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يطلق الدعوة بإذن الله في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته